الحمد لله يا رب العالمين الصلاة والسلاة وعلى خير خمس الله عجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين أن تتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تقول المؤلس رحمه الله ودليل الصياع قوله قال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْ كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الليلة من طبريكم جعلنكم تتقون فهذه الآية تليل على وجود الصوم وأنه رخل من أركان الإسلام ومبانيه العظام وهو رخل الرابع من أركان الإسلام ماذا في؟ صحابي ابن عمر رضي الله عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نور الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقامه الصلاه وايتاء الزكاه فشهر رمضان وحق الله له كاملا اقتاع الى سيده فالصيام هو الركن الثاني الركن الرابع من اركان الاسلام ومن جحد وجوبه فقد كفر كما نصاحن العلم ومن تركه تهاونا وتكاسلا فانه على خطر عظيم وللانام ان يعذره وان يؤدبه على ايه الصوت وان بكاءه عريب شعب من طارق الصوت بغانيده وان بكاءه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نما لهم في palm معلقين بعراصيهم مشققه اشداقهم تسيل اشداقهم بالدم ورجال هؤلاء قال هؤلاء الذين يصفرون قبل تحله قومهم اي والله جت العنايه بعمر عمرو الصوم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر أصحابه بحجور رمضان فيقول لهم أتاكم رمضان شهر مبارك كتب عليكم صيامة تفتح فيها أبواب السماء وتغل فيه ماردة السياطين فيه ديلة خير من 100 شهر واخبر صلى الله عليه وسلم انه اذا كان اول ليله من رمضان نادى منادي يا داعي الخير اقبل ويا داعي الشر لا تدع واكتبه فإن شهر رمضان شهر الغفرة شهر العسق من النيران شهر الرحمات شهر فيه تجتمع جلائل العبادات من صلاة وصيام وقيام وصدقات وقراءه للقران وغير ذلك من انواع العبادات هو شهر فضيل كان لغي العنايه به ولذلك جعل الله تعالى له المزايا العظيمه ما لا يكون في غيره تفتح فيه ابواب الجنان تخلق فيه ابواب النيران وصاف قلبه معاده الشرقي لله عصمته من النار في كل ليله من رمضان وشعر الصيام والقيام كما قال عليه الصلاه والسلام من صام مرا سما وايمانا واحتسابا ووفير له متقد القلب ومن قام رمضان ايمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه في صوره مفرحتان فرحه عند تقى وفرحه عند لقاء ربه يفرحون فرح كان الصاين اصبروا عند الله ان الريح لمن في الجنه باب يقال له رضيان لا يدخل منه الا اهل الصيام فاذا دخلوا اغلق ان يفتح لاحد غيرهم جاء ذلك في صحيح ابن ماجه عندما جاء ليشرب اما يشرب فلا يغلط هذاك يعني خديجه ابي امامه الله عنه على قرطيه رسول الله نور ميري عام الذين سعى الله به قال عليك بالصوت انه لا مثل له لا مثل له فلنحرب على الصوض الى انا احتشد ايمانا, إيمانا بفضيلته واحتساب الاستيقى من الله فهو شهر مبارس تجيب العناية به إذا بلغك الله إله فلا تفرد وتقصد قد يكون آخر رمضان لك في حياتك كم من أناس أدرك رمضان في العام الماضي وأقبل هذا الرمضان وهم في عداد الأموات أنثار في الأصحاب وودعوا الخلان والأطراب مرتهدين في الكبور بأعمالهم نسأل الله الآن أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يوسقنا فيه للصيام والقيام وصالح الاعمال هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين